وَأَلَّا يَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَن كَانَ في مُسْفَرٌ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برحمتنا مِن رَحْمَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مَنَوَكَانُ يَتَقُونَ وجاء إخوة يوسف ففدّخلوا عليه فعرفهم بهم له من كيرون بلما جهزهم مجهزهم قالتوني يا خلكم من أبيكم ألا ترونني أوفي الكيل ألا ترونني أوفي الكيل وأنا خير المزني فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عذدي ولا تقربون قالوا سنراود عنها باه وإن الفاعلون وقال لفتيانه جعلوا مضاعتهم في نحالهم لعلهم يعرفونها إذا غلبوا إذا غلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَبْنِعٍ أَنَّ الْكَيْلَ نَبْنِعٌ أَنَّ الْكَيْلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَا نِكْتَلْ وَإِنَّ لَهُنَّ حَافِرُونَ قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ لَا كَمَا أَمِنَتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْقَابِلِ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني مبثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا مبثقهم قال الله على ما نقول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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على عينس فآبى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السنطاية في راح لأخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم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 قالوا جزاؤه من وجد في رحنه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين فبدأ بها وعيتهم قابل بعاء أخيه ثم استخرجها من بعاء أخيه كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخهم في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات ما نشاء، وفوق كل ذي من عليم. قالوا إن يسرق، فقال سرق له من قبل، فسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم. قال أنتم، ولم يبديها لهم. قال أنتم شر ما كان الله أعلم بما تصفون. قالوا يا إله العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. إنا نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لم ظالمون فلما منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قاد أخذ عليكم من الله قاد أخذ عليكم مبثقا من الله ومن قابل ما فردتم في يوسف فَإِنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى إِذَنَنِي أَمْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَطَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لَنُعَذِّبَ حَاضِرًا وَاسْأَلْنَا غَنِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف باب يضى تعيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين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 قالوا تالله لقد آتاك الله علينا وإذا كنا لخاضئين قال لا تثريب عليكم اليوم يوفر الله لكم وهو أن رحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي مصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أنا تفندون قَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ قَدِيمٍ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْمُشْرِ وَالْقَوْمَ عَلَى بَدِيعِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَنُيَّا ابْن السَّرْفِ فِي ذُنُوبِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا قَادِعِينَ قَالَتْ سَنَفْسَ السَّوْفِ يَرْحَمُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هو فَلَمَّا جَاءَ على عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَا ادْخُلُوهُم مِّصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَنَفَعَ بِنِعْمَتِهِ عَلَنَا الرَّحْمَنُ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَا يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ من مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ من مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكم من مِنَ من مِنْ الْبَدْوِ مِّن بَعْدِ أن وجاءكم من البندب ومن بعده من البندب ومن بعد أن زوج شقان بيني وبين إخوتي إن ربنا قيّف لما يشاء وإنه هو العليم الحكيم رب قد أتني من الملك وعلم تني من تأمين الأحاديث. فانطير السماوات والأرضي أنت بني في الدنيا والآخرة توفني مسلمان والحقني من صالحين ذلك من أنبائنا ويمنوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَيْفَ مِنْ آيَتِنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ أَفَيَمِينُ أَن تَأْتِيَهُمْ مُوسَيْتَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قابلك إلا رجال النوح إليهم من أهل القرى أفلم يصير بالارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا سيّس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجا من شاء ولا يرد بأسرع عن القوم المجنمين لقد كان في قصصهم عن برة لأول الألباب ما كان حديثاً مفترى ولكن تفصيل الذي بين يديه وبين يديه وتفصيل كل شيء مودة ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الف لامي مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون <تصفيق> اللهم الذي رفع السماوات بغير عبد انترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجدين أجل مسمى يدبر الأمر يفصل آياتا علَكُم مِنْ قَائِرَبِكُم تُقِنُّونَ وَمَا الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَنَهَاراً مِنَ كُلِّ تَمَرَّاتِ جَعَلَ فِيهَا زَمْجِينِ ثَنِينِ يُوَشِّلِ اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَنَّكَرُونَ وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضنا في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإذا تعجب فاعجبنا قولهم إذا كنا ترابا إينا لفي خلقنا جديد أولئك الذين كبروا بربهم وأولئك الأولاد في أعناضهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسعيتك قبل الحسنة ما قال خلت من قابنيهم المتنات وإن ربك لذو مغفرة للناس على أضل منهم وإن ربك نشهد عن قاب وينقول الذين كفروا أولئك عليه آيات من ربه إنما أنا من يدرى ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ألثى وما تغيظ أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعاني سواء منكم من أسعر القول ومن أجهر به ومن هو مساخف من ليل وسارب من نهار لهم عاقبات من من إليه وبالخلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغيير ما بغو من حتى يغيير ما بين وَإِذَا أ اللَّهُ الله من فَلَا ش لَهُ وَمَا م مِنْ وما مندونه ممالال هوذ يريكمبع قخ فق مع يونشي السحابقالال وإن سبي ح عنند بحه والم لا إنكت من خيفنت و س صع غف يصيب بها من يشاء وهو في الله وهو شنيد المحال تَغُودَاءَةٌ حَقٌّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كَبَاعِثٍ عَلَيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبَنُ وَفَاهُ وَمَا وما بِبَالِغٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ وَمَا إلا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي يسجد وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم وَمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ إِلَٰهِي فَلَا تَأْثُدُهُ مِنْ دُونِهِ أُنْيَا أَلَا يَمْلِكُونَ لِيَأْذَاكُم شَيْئًا يَنفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ وَلَئِنْ يَسَّرِ الْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمَّ يَصِيْرُهُمَا سَمْعًا وَنُورًا ۖ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ أن من السماء ماء فسانت أولية من قدرها فاحتمل السير زبدا رابيا ومما ينقلون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطية فأما الزبد فيذهب جنفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ لَحَقٌّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِرَاءَ مَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنَّفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَعْلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَ الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم مما صبارة فنعم والذين ينقضون عهد الله من بعد مثاله ويقضعون ما أمر الله به أي يصلوا ويبسدون في الأرض ويبسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سُودار الله يبشر جزعا من يشاء ويقدر فمن يحب من حياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متع. ويقول الذين كفروا لهم لا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظن من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئنوا القلوب الذين آمنوا وأعملوا صالحات طوبى لهم حسن مآبن كذلك أرسلناك في أمتنا قد خلت من قبلها أمم يَتَجَنَّبُونَ مَا الذي الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ يَقُولُونَ هُوَ رَبُّنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاجِعُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ نَسْخٌ بِهِ به أَمْ أو قطعت بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ذَٰلِكَ لَأَمْرُ اللَّهِ أَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَسْتَنِدُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ولا ينزل الذين كفروا تُصيبهم بما صنعوا قريعة أو تحمّل غريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قام بل كفاه من ينذ الذين كفروا بكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت وجعلون الله شركاء قلسموهم أم تنبيعونه بما لا يعلم في الأرض أم مظاهر من القول بل زجن للذين كفروا مكره وصدوا عن السمين ومن يقلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشقوا وما له من الله من مثل الجنة التي وعد المتاقون من تحتها الأنهار أكلها دالم وظلها تلك عقب الذين تقوا وعقب الكافرين النار والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزلنا إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض قل إنما أميزت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وَكَذَلِكَ نَزَلَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلِيَنِّي تَبَعَتَهُ وَهُمْ مَعَنَا لِلْإِجَاءِ كَمِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَإِذْ قَالَتْ أَرْسُلَنَّ رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا مَأْنَئَكَ بِالَّذِينَ آتَوْهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فِيمَا أَوَلَمْ لم أَنَّا أن نائتين الأرض أن نقصها من يَحْكُمُ فيها والله يحكم لا معاقبا لحكمه وَقَدْ الحساب مكر الَّذِينَ مِنْ الذين من قابنيهم فلله يمكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب بندار ويقول الذين كفرو نستمر الله شيء دمين وبينكم من عن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أن نزلناه إليك تخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربه من الصراط العزيز حميد الله الذين هو ما في السماوات وما في الأرض وبيل للكافرين من عذابنا شديد الذين يسحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسجون عن سبيل الله ويبغونها عمجا أولئك في ضلال بعيد وما أن رسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أن رسلنا موسى أن أخرج قومك من ظلماتنا النور فذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صباد شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذِكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ أنا جاكم مِنْ آلِ فِينَ زَعْمَيْنِ سُمُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابَ وَيُذْبِيحُنَّ بَنَاؤُكُمْ يَسْأَحُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَنْهُمْ بَلَاءً رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذَا اتخذت رَبُّكُمْ ربكم دين شكر ثم يزيد انكم الذين كفرتم إن شديد وقال موسى اذا إن تكفرون ا ثم منف الارض جميعا فان الله لا يغني عن حميد الم ياتكم نبا الذين من قبلكم بعدهم لا يعلمهم في أفوالهم. في أفواههم قالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا مما تدعوننا إليه مذيب قال رسلهم سرّرهم في الله شكل فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجن مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فئتنا بسلطان مبين. قال لَئِن سَلَّوْمُ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَى بَشَرٍ مِنْكُمْ لَكِنَّ اللَّهَ يَبْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ فَنَتَمَنَّى الْمُؤْمِنُونَ وما لنا إلَّا نتمكن على الله اللَّهِ وَقَالَ أَهَدَانَا السُّبُلَانَا وَلَنَنَّ على عَلَى مَا أَذِيْتُمُ نَوْعَ لِلَّهِ فَلِيَتَمَنَّكِ الْمُتَمَنَّكِينُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ نَتَعُودُ النَّفِيْ مِنْ لَتِنَا فَرُوحَى إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُن وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَاسْتَفْتَحَ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالرَّحْمَنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِّنْ خَلْقِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ يَجْرَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِينَا الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليغ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ مما يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَرَأَمْ سُرَّ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ حَقٍّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِقَوْمٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَاكَ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا ظَعَفَا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا ظَعَفَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَالآنَ تُمُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أنا دعوتكم فسجبتمني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفارت بما أشركتمون من قابلوا إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جناتنا تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثل هذا كلمتنا طيبة كشجرتنا طيبة أصلها ثم وفرعها في السماء تؤتيء كلها كل حين من إذن ربيها ويضرب الله الأمثال للناس علهم يتذكرون وَمَثَلُ كلمة خَبِيَّةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيَّةٍ جَتْوَسَتْ مِنَ فَمِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ إِسْمَاءَ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْتَأْمِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُظْلِمُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ومئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا على سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويزفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نية لا فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفركة تجري في البحر بأمنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتأنكم من كل ما سأنتموه أين تعودون يوما الله لا تحصوها إن الإنسان سالا ظلما كافار وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا البنداء من أم جنوني وبنيان نعبد الأصنام رب إنه النظل لكثيرا من الناس فما تبيعني فإنه مني ومن أصلي فإنك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وربنا من ذريتي بواد غير ذي زرع عينين دابت كان محرم ربنا لي يقيم الصلاه فاجعل افئده فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعدد وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإصحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعل مقيم الصلاة ومن ذنيتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا وفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله وافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ذا تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم ويفيدتهم هواء فَإذَا جَاءَ يَوْمُ يَتَّقِيهِمُ الْأَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إِن نَّجِّكَ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعَنَّ الرُّسُلَ أَلَمْ تَكُونُوا تَسْمَعُونَ أَمْ كُنتُمْ قَوْمًا تَعْمَى عَنِ الذِّكْرِ وَسَكَانَةٌ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فعلنا بهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم إذا كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب اللَّهَ الله مخلف بعده إِنَّ إن الله عزيز وذن تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض وسماوات وبرجوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم يذ قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاو للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صنع الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ Bir tane seyzemiz var cemaatimizde.